صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تُلُ الربا وَاتَّقُ ف ان ضعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون إلى مغفرة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 والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فحجة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكر الله فاستغفرو لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرعوا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات الجرائم تحتها الأنهار خالدين فيها ونظم أجر العاملين قد خلت من قبركم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى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 وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بإذن اللَّهِ كتابا مؤجلا ومن وردت وابد الدنيا نؤديه منها، وبيوردت واب الآخرة نؤديه منها، وسنجز الشاكرين، وكأيهم من نبي قاتل معه ربيون كثير. وما ضعفوا وبستكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين Allah tواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين